بوك تو واحد وستون واحد وستون أور داين الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. Monato, الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. Monato, الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. الأكوارا مناطا استاس أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. الأكفينا مناطا استاس مايو. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو اللا سيسو موناتو ايستاس يونيو الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو سيسو ناتوي كونسيستيغاس دو نان يارن سته أشهر هي نصف سنه سته اشهر هي نصف سنه IANUARO, FEBRUARO, MARTO IANAIR, FEBRAIR, MARIS IANAIR, FEBRAIR, MARS APRILO, MAIO, JUNIO Abril, MAIO, JUNIO APRIL, MAIO, JUNIO لا سيبا موناتو استاس يوليو الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو الشهر الثامن هو أغسطس الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر اكتوبر. الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر استاس نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. دو استاس الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر هو ديسمبر. يوم عشر يوم هي سنة يوليو، يوم سبتمبر يوليو، أغسطس، سبتمبر يوم يوم October November December October November and December